نحو المعالي والسموي مسيرة جبت ذرى الأفاق في جيد السماء نحو الشموخين سوق خطواً واثقا نزيح بالأضواء مسيرة جبت ذر اللّه، في جيد السماء. نحو الشموخي نسوق خطوة واثقاً، نزحل بالضوئي ليلا معتماً. في عزمنا هيم وفياً، داقنا طموح ينير فكراً فاهماً. ولا بس سماء علي وسومي ما سي وات جبت ذر الافاق في جيدي سماء مش موقي نسوق خطوا واثقا عابرا بصيبا يثر الفوادى متاهما نحو المعالي والسموي مسيرة جبت ذرى الأفاق في جيد السماء نحو الشموخين سوق خطوا واثقا منزح بالأضواء ليلا معاتما سغير بالجود الذي في حب دنيانا ضا بها الظما وستبسم الدنيا بمطلعك منا وتشع في الأنفاس لونا باسما والمادي والسموي مسيرة جبت ذر لا فاق في جيه شمو سوق نسوق خطوا واثقا نزيح بالظوا الى نحو المعالي نحو المعالي نحو المعالي نحو المعالي نحو المعالي, نحو المعالي،, نحو المعالي،, نحو المعالي، وسموي مسيرة سيرة جبت ذرى الأفاق في جيد السماء و الشموخين سوق خطوا واثقا منزح بالأضواء ليلا معاتما